ضالين آمين للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَغْرَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ أُولَٰئِكَ هَٰؤُلَاءِ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ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 وَرُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ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 كَمَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَلَا تُكْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِنْ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَم مَّن لَّا يَهْدِى إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُم إِلَّا ظَنًّا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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بثورة مثله وادعوا من, اتطعت وادعوا من اتطعتم من ذلك دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم ما ياتهم تأويله. كذلك كذبا ولما يأتهم تأويله كذلك كذبا الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الوالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به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 صِرَاقَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْضَالِينَ آمين وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد الذين كذبوا بلقاء ما كانوا مهتدين وانما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفى ينك فالينا نعدهم وانما نرينك نكَ <يصفح> بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى يَنكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ ثُمَّ اللَّهُ شهيد عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلٍّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقفط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 ذَاسْتَعْجِبُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ هل ذُوقُوا عَذَابًا خُلْدًا هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا الله اكبر